بوك تو ادخمتستات ختمتي خمسة وتسعون حروف العطف اثنين حروف العطف اثنين روديتان اغر مشاوب منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ كورצينيبس منذ زواجها؟ منذ زواجها؟ ديخ إس أغار موشاوپس ماس شميدك رات تاكورצيندا. نعم، هي لم تعد تشتغل. منذ نعم هي لم تعد تشتغل منذ ان قد تزوجت ماس شم ديك راتس منذ ان تشتغل منذ قد تزوجت لم تعد هي تشتغل Mas şimdek rats isini ertbanets itsnoben bedniyerebi ariyan Mundu an ta'ara asbah sa'idin Mundu an ta'ara asbah sa'idin Mas şimdek rats mat bavshebi qavt isviertat منذ أن أصبح لهما أطفال صارا نادرا ما يخرجان منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون روديس <تصفيق> متى تتصل هي بالتليفون متى تتصل هي بالتليفون <تصفيق> هل اثناء السير هل اثناء السير تياخ ماشين رودسات نعم اثناء ما هي تقود السياره نعم اثناء ما تقود السياره اس Man kanas Martaws هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة هي تتكلم بالتليفون اثناء ما هي تقود السياره هي تشاهد تلفزيون أثناء ما هي, هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي <تصفيق> هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها verapers vhedav rodesats sathvale ar miketia la ara shay'an 'indama akunu bila nadhara la ara shay'an 'indama لا افهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه لا افهم شيئا عندما تكون الموسيقى سوني ار مسمس سوردو ماكس لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام ااكس فا تشرب رودسات تسويمس سناخذ سياره اجره هي امطرت سناخذ سياره اجره ان هي امطرت لوتوس مويغيبت سنسافر حول العالم ان نحن ربحنا في اليانصيب سنسافر حول العالم ان نحن في اليانصيب قامس داويقبت تو لم يأتي بعد قليل سنبدا بالاكل ان لم ياتي بعد قليل zignebis chekweta da uakhlesi versiebis chamozera shesadzlebelia shemdeg internet misamartze wwwbook